تلبس فستانا من الورد رابعياً وتوصيني بأن أمسكها من يدها كي لا أضيع تدري أنني من يوم ميلادي ببحر الحب ضايع تدري. أنني أعشقها من رأسها حتى الأصابع وحتى في اليوم. زمان الحب ولا أدري لهاي مبحر فيك ولا أدري ولا أدري لهاي يا مساء الورد يا عصورتي يا مساء الورد يا عصورتي ما أحلى السهره في قربك أرشق هاتين يدي مبحر في زمن الحب في أحلامها وردة أو نجمة أو قرص السكر وأنا معتقل ما بين عينيكي ولا أطلب يا سيدتي أن أتحرر ليتني أقدر أن أغرق في حبك أكثر ليتني أقدر أن أدخل في جلدك شعرك صوتك أكثر الأنثى التي لا تتكر حبيبتي حبيبتي حبيبتي, حبيبتي اشربي شيئا من الحلمي معي اشربي شيئا Why should I be